بسم الله الرحمن الرحيم بينما أنا على طريق الدمام الساحلي متجه إلى مدينة الخبر إذا برجل على جانب الطريق يشير إلي باستحياء فالتوقف السلام عليكم ركب الرجل والله مستكون السهرام في ونمت متأخر وصحيت متأخر ما لقيت أحد يوصل لي الأمر هين وأنت على أنت على طريقي الله يبارك فيك شيء بس ما أدري كيف أقول رئيس الحين كما قلت لي تماما عطانك السهر قط متأخر لم تجد أحدا يوصلك إلى مكان الوظيفة ما يقبل الكلام هذا لابد نحتال عليه ونكذب عليه قوت مصيبة قوت مصيبة قوت مصيبة الهجرة, الهجرة, الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم إن أنت حددت الصدق أنت ترضي الله تبارك وتعالى نجاة أهل الصدق قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أصبح الكذب سمة بارزة في المجتمع الكل يكذب إلا من رحم الله تبارك وتعالى وفلاك أهل الكذب البضاعة التي نحتاجها اليوم بضاعة الصدق وعملة الصادقين م. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يبتل الصادق, يبتل الصادق؟ نعم يبتل يخذل, يخذل. أبدا, والله. أبدا والله ليجزي الله الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء او يتوب عليهم شعار الصادقين أينقص الدين وأنا حي شعار الصادقين أينقص الدين وأنا حي, حي فانظر في ديننا في بيوتنا في أسواقنا في كل مكان من منا قال تلك المقولة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وبذل الغالي والنفيس من أجل نصرة هذا الدين نجاة أهل الصدقين كثير اليوم يجام ويتنازل عن دينه يتنازل عن قيمنا لسبيل من الدنيا قليل أخ المستمع أسألك بالله العظيم الصادق ينام عن الصلوات الصادق أتدرون الصادق من الصادق الصادق, من الصادق. الصادق هو الذي يصدق في توبته وفي رجعة وإنابة إلى ربه تبارك وتعالى قصة كاذب. كثير يتوب لكنه يكذب في توبته ويتمادى في خطئه وزلته قصة كاد تناثر أن الله يمهل ولكن الله ليس بغافل قصة كاد قال فكنت كنت إذا خلوت إلى نفطي أغلقت الأبواب وأسدلت السطور وشربت الخمور وبارت ربي بالمعاصي كادر. اللهم بحرمة هذا المصحف الكريم من كلامك إلا ما فرجت عني قال فاستجاب الله لك قصة كار لكني عد لكني, لكني عد. عد فوقعت في هذا المرض الذي تراني فيه الآن قصة كار فلما فتحت المصحف بهذه المرة لم أرى حرفا واحدا من كلامه تتوب عن الذنوب إذا مرضت وترجع للمعاص إذا بريت فكم من قربة نجاك منها وكم كشف البلاء إذا بليتا أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد دهمتا أما تخشى الزيانا يوما إذا بالحشر واما وقفت اماتخشى ان تاتيك المنايا تاتيك المنايا وانت على الخطايا قد فهمت على الخطايا قد فهمت الله عباد الله اتق الله الله اتق الله عباد الله اتق الله عباد الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين أيها الأحبة في الله فضيلة الشيخ خالد الراشد يخبركم عبر الشريط المتميز لتسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر بأن النجاة فقط لأهل الصدق نجاة أهل الصدق نجاة أهل الصدق خطبة لفضيلة الشيخ خالد الراشد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله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 أحد الأيام بينما أنا على طريق الدمام الساحلي متوجه إلى مدينة الخبر إذا برجل على جانب الطريق يشير إلي باستحياء فاستحيت أنا وتوقفت توقفت فقال أنا ليلة البارحة أطلت السهر واستيقظت متأخرا فما وجدت من يوصلني إلى مكان وظيفتي. قلت أين تعمل أنت؟ قال أنا أعمل في ميناء الدمام. قلت الأمر هين وأنت على أنت على طريقي. ركب الرجل ثم دار بيني وبينه هذا الحديث. قال ماذا سأقول لرئيسي الآن؟ كيف سأبرر عن تأخري؟ قلت الأمر هين كما قلت لي تماما أطلت السهر استيقظت متأخرا لم تجد أحدا يوصلك إلى مكان الوظيفة قال ما يقبل لن يقبل مني قلت مصيبة نحدث الصدق ونقول الحقيقة ثم لا يقبل منا وهذا هو الواقع هذا هو واقعنا اليوم نكذب ونلفقها بالأيمان الكاذبة يمنة ويفرة نعد من الصادقين إن صدقنا وقلنا الحق لم يقبل منا فماذا نفعل أليست هذه علامات آخر الزمان أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ورائكم أيام خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين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 والله يعلم متقلبكم ومثواكم قلت والحديث لا زال بيني وبينه مستمرا قلت أنت تريد رضا من إن أنت حددت الصد أنت ترضي الله تبارك وتعالى وإن أنت كذبت أنت تسخط الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتغى رضا الله في صخط الناس رضى الله عنا وأرضى الناس عنه، ومن ابتغار ضل مخلوق، من ابتغار ضل الناس في صخت الله صخت الله عليه، وأسخط الناس وأسخط الناس عليه، لسان حال الصادق، فيا ليتك تصفو والحياة مريرة، فيا ليتك ترضى والأنام غضاب، فيا ليت الذي بيني وبينك عامر. وكل الذي بيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب من الذي يملك الضر والنفع أليس هو الله أنت ابتغي رضا من رضا الله أم رضا المخلوق أحبتي كثير اليوم يجامل كثير اليوم يجامل ويتنازل عن دينه ويتنازل عن مبادئه ويتنازل عن قيمه في سبيل عرض من الدنيا قليل لما تنزل قول الحق تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غي قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل تضيع أمة الصلاة أتضيع أمة محمد الصلاة تعجب بأبيه وأمي يعقل أن أمة محمد تنام وتتخلف عن الصلوات فقال جبريل عليه السلام يا محمد يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعراض من الدنيا قليل نسأل الله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطنه هذا موقف يمر بي وبكى في كثير من الأحيان يمر بنا في متاجرنا في أماكن وظائفنا في شوارعنا في كل مكان أصبح الكذب أصبح الكذب سمة بارزة في المجتمع الكل يكذب إلا من رحم الله تبارك وتعالى وقل أن نرى الصادقين قل من نرى الصادقين اعلم بارك الله فيك أن الصدق امتحان وابتلاء ولكن عواقب الصدق دائما حميدة والكذب والكذب والعياذ بالله وبال وشر على صاحبه وعواقبه دائما وخيمة وحبل الكذب قصير مهما طال وحبل الكذب قصير مهما طال العملة النادرة البضاعة إذا قلت في الأسواق على ثمنها وزاد طلب الناس عليها والعملة التي نحتاجها اليوم البضاعة التي نحتاجها اليوم بضاعة الصدق وعملة الصادقين قال ابن القيم رحمه الله من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصادقين المنزلة التي فرقت بين المؤمنين وبين المنافقين المنزلة التي فرقت بين أهل النيران وبين أهل الجنان الصدق الذي صرع الباطل وطرحه من صال به لم ترد صولته ومن جال به لم ترد جولته وهو باب الدخول على الرحمن قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وقال ليسأل الصادقين عن صدقهم مرتبة عالية مرتبة عالية مرتبة الصادقين أدنى من مرتبة النبوة وأعلى من مرتبة الشهداء إنها مرتبة الأنبياء بارك الله فيك كما قال الله عن أنبيائه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وقال عن يوسف يوسف أيها الصديق وبلغها من هذه الأمة الصديق رضي الله عنه وأرضاه لكن السؤال كيف بلغها وكيف وصل إلى تلك المرتبة العالية وصلها بالأفعال لا بالأقوال والمواقف هي التي تبين طبيعة الرجال أما في الرخاء فالكل يدعي لكن يأبى الله إلا أن يمتحن هذا ويمتحن ذاك ليظهر كل إنسان على حقيقته سنة ماضية في الأولين وسنة ماضية في اللاحقين ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا وما أقلهم يعلم الكاذبين وما أكثرهم عفَّلَ الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين مرتبة رفيعة بلغها الصديق رضي الله عنه وأرضاه بأفعاله قالها وصدق الأفعال بالأقوال والأفعال أبلغ أثرا من الأقوال جاءه أهل مكة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في أول البعثة جاءه أهل مكة يقولون له إن صاحبك يعني محمد صلى الله عليه وسلم إن صاحبك يدعي ليلة البارحة أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ثم رجع من ليلته القلوب والعقول التي لم ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ما تستطيع أن تتصور هذا يا أبا بكر صاحبك يدعي ليلة البارحة أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ثم رجع من ليلته قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال أو قد قال, قال, قال قالوا نعم قال صدق بكل صراحة وبكل ثقة ويقيم وبلا أدنى تردد ولا ريء وهذه من علامات الإيمان إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ما عند شك أن قدرة الله مطلقة وأن علم الله مطلق وأن الله على كل شيء قدير قال يقول أسري به وعرج به في ليلة واحدة المطايا لا تقطع المسافة إلا في شهور طويلة ثم ترجع في شهور أطول بعد تعب وعناء وصاحبك من ليلة واحدة رجع ثم ذهب ثم عرج به إلى السماء قال أو قد قال قالوا نعم قال صدق نصدقه فيما أعظم من هذا نصدقه أنه يأتي خبر السماء صباح مساء ألا نصدق أنه أسري به ثم عرج به إلى السماء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فثمي أبو بكر من بعدها بالصديق وجاء بالصدق وصدق به ثم المواقف تثبت أن الصديق أهل لهذه الكلمة يوم الهجرة امتحان عظيم وفيه تغيرت مجرى حياة البشرية وانتقلت قوة الإسلام من مكة إلى المدينة ومن هناك انطلقت ركائب الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فكان يوم الهجرة يوما عظيما الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهجرة وبدأوا بالخروج آحاد وفرادا وجماعات وبقي هو بأبيه وأمي ينتظر الأمر من السماء حتى يخرج إلى المدينة وأبو بكر رضي الله عنه أرضى. يعد العدة لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم رحلة من أخطر الرحلات ورحلة من أصعب المهمات خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطلوب حيا أو ميتا تخيل رجل تطلبه استخبارات الجزيرة كلها رجل مطارد من القاسي والداني من يأتي به حيا أو ميتا فله مئة ناقة من أطيب أموال العرب من الذي يجازف بمرافقته وماذا تعني مرافقة هذا الرجل في تلك الرحلة الصعبة تعني الموت لا معنى آخر لتلك الرحلة والمرافقة إلا الموت والهلاك فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر يخبره بأن الله قد أذن بالهجرة بك الصديق بك الصديق رضي الله عنه وعراه وأخذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الصحبة الصحبة أسألك بالله الصحبة الصحبة أتعني إيش معنى الصحبة إنها الموت والهلاك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه ما غبطت الصديق على شيء كيوم الهجرة يوم غير الله في مجرى البشرية في الطريق الهجرة أظهر الصديق عجب العجب. أظهر من الصدق والتفاني في خدمة الدين ما الله به عليم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عن أبي بكر تارة يسير عن يميني وتارة عن شمالي وتارة من أمامي وتارة من خلفي قلت عجب أمرك يا أبا بكر عجب ما تفعله يا أبا بكر لماذا تفعل هذا تارة من هنا وتارة من هناك قال يا رسول الله أتذكر الرصد فأخاف عليك تتذكر الرصد فأخاف عليك إن أنا هلك يهلك رجل واحد وإن أن تهلك تهلك البشرية كلها إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فاستحق معية الله تبارك وتعالى استحق الصديق أن يكون ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ثم المواقف تبين أن الصديق صادق في قوله وفي فعله في الرخاء الكل يدعي وصلا لليلى، وليلا لا تقر لهم بذاك دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للنفقه، فقال أبو بكر والله لا أتصدق أن اليوم صدقه ما تصدقها الصديق منافسه على الطاعات ومسابقه إلى مرضات رب الأرض والسماوات لا كما هو الواقع اليوم سباق على الدنيا وعلى خطامها انقلبت الموازين بدل أن نسابق إلى مرضات الله بدأنا نسابق على حطام الدنيا الفانية يقول عمر والله لأسبق لا أن الصديق اليوم فأتى بنصف ماله تدري ايش يعني نصف المال أن تخرج نصف الرصيد الذي تملكه وتنفقه بنفس طيبة راضية في سبيل الله فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا عمر قال أبقيت مثله أنفقت النص وأبقيت النصف الآخرة لأهلي ثم ظل عمر يترقب قدم الصديق رضي الله عنه وأرضاه فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وضع ماله كله في حضن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ماله كله حظن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر قال أبقيت لهم الله ورسوله أبقيت لهم الله ورسوله قال عمر قلت تبا لك يا عمر مثلك ينافس الصديق ما غيرته الخلافة ما غيرته الإمارة بل زادته تواضعا بل زادته تواضعا وبذلا للناس رضي الله عنه وأرضاه يقول عمر كنت أراه يصلي الفجر ثم ينطلق من مصلاه مسرعا فقلت إلى أين يذهب الصديق في مثل هذه الساعة فتتبعته فوجدته يدخل في بيت من بيوت المسلمين يمكث فيه حين من الزمن ثم يخرج قلت سأرى ماذا يفعل الصديق في ذلك البيت يقول عمر فلما خرج الصديق دخلت البيت فإذا فيه امرأة عمياء معها صبية صغار قلت من أنت أمت الله قالت عمياء حسيرة كثيرة قلت ومن هذا الرجل الذي يدخل عليكم قالت ما نعرفه ما تدري أن هذا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم ما تدري أن هذا هو أمير المؤمنين وقائدهم رضي الله عنه وأرضاه قال عمر وماذا يصنع عندكم قالت يحلب شاتنا ويكنس دارنا ويطعم صغارنا ثم يمضي في سبيله. هذا من؟ هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما غيرته الخلافة والإمارة على أمة محمد ما غيرته الخلافة ولا الإمارة على أمة محمد رضي الله عنه وأرضاه قلت يعني عمر لأسبقنا الصديق غدا ثم يقول عمر جئتها مبكرا قبل أن يأتيها الصديق لذلك اليوم فقالت لي لقد سبقك صاحبك جاءها أبو بكر في ذلك اليوم على غير الوقت المعتاد الذي كان يأتيهم, يأتيهم فيه قلت يعني عمر تبا لك يا عمر مثلك ينافس الصديق سخروا أنفسهم وسخروا أموالهم وسخروا أوقاتهم كلها لمرضات الله تبارك وتعالى فقال الله عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا المواقف هي التي تبين حقيقة الرجال أعظم مصيبة مرت على الأمة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتليت الأمة ببلاء وما أصيبت بمصيبة أعظم من فقد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لكن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات ترك رجال ترك رجال يعرفون قيمة المسؤولية يعرفون أنهم مسؤولون عن هذا الدين وأنهم سيبذلون كل غالي وكل نفيس من أجل نصرة هذا الدين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدأت علامات النفاق وبدأت المصائب والآلام تهاجم المدينة الصغيرة من كل الجهات ارتدت الجزيرة ولم يبقى عن الإسلام إلا مكة والمدينة والطائف وبدأت الروم والفرس تتربص بالمسلمين الدوائر فقيض الله للمرتدين أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه شاور القوم ماذا تقولون ماذا تقولون في الأوضاع وشبه حال الأمة أمس كما هو حالها اليوم في أمس الحاجة إلى من ينصر دينها ويصون أعراضها ويحقن دماءها ويحفظ مقدساتها في كل مكان أين لنا؟ بمثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم قال أبو بكر لمن معه ما رأيكم شاورهم في المرتدين قالوا هناك جيش صغير أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم لتأذيب الروم بقيادة أسامة بن زيد الشاب الصغير ابن السابعة عشر اسمع يا ابن السابعة عشر قواد الجيوش أبناء السابعة عشر والثامنة عشر فماذا يقدم لنا أبناء السابعة عشر والثامنة عشر اليوم معاب سفير إلى اليمن وهو ابن ثمانية عشرة سنة فماذا يقدم لنا الشباب اليوم النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بارك لذلك الجيش ودعا له بالخروج ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج قبل أن يخرج الجيش وارتد من ارتد وجمع أبو بكر المهاجرين والأنصار يستشيرهم في الأمر فقال عمر نصبر على المرتدين داموا يقيم الصلاة حتى تنجلي الأمور حتى تذهب الأحزان وتخف الآلام ثم شى عثمان وعلي فقالوا بمثل مقولة عمر رضي الله عنه وأرضاه أما الصديق الملهم من ربه فكان له رأي آخر قال أما جيش أثامة فيمضي في طريقه من يكون ابن قحافة حتى يخالف أمرا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكون ابن قحافة حتى يخالف أمرا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم والبقية الباقية من الرجال تجتمع في المسجد استعدادا للخروج لمقاتلة المرتدين والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقال بعيد كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه وقال مقولته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 وخرج أبو بكر رضي الله عنه بالرجال فقاتل المرتدين ومن أول معركة انتصر الصديق وعاد المدينة واستعد للخروج مرة ثانية فأشاروا عليه بالبقاء وقالوا يا خليفة رسول الله لا تبتنا في نفسك وجهز الجيوش وانطلقت الألوية حتى فاءت الجزيرة ورجعت إلى دين الله أفواجها من الذي أعادها؟ أعادها الرجال؟ أعادها الذين صدقوا مع الله فصدق الله معهم بالمواقف يعرف الرجال بالشدة يعرف الرجال لا في الرخاء تريدين إدراك المعالي رخيصة تريدين إدراك المعالي رخيصة بد دون الشهدي من أبر النحلي وما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب أما مجالات الصدق أعظمها الصدق مع الله أعظم مجالات الصدق الصدق مع الله تبارك وتعالى لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك أسألك بالله العظيم الصادق ينام عن الصلوات أسألك بالله العظيم الصادق ينام عن الصلوات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 ومعاصي وحارب رب الأرض يستماوات فمردت مرة ثانية مردت مرضا شديدا أشرفت فيه على الموت فأمرت أهلي قلت أخرجوني إلى إلى فناء الدار وجيئوني بالمصحف أفعل كعادتي كما فعلت في المرة الأولى فقرأت القرآن ثم رفعته إلى صدري وقلت اللهم بحرمة هذا المصحف الكريم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 يتوني بالمصحف لأقرأ فيه، فلما فتحت المصحف في هذه المرة لم أرى حرفاً واحداً من كلامه. لم أفتح المصحف في هذه المرة لم أرى حرفاً واحداً من كلامه. فعلمت أن جبارة السماوات والأراضي قد غضب علي. علمت أن جبارة السماوات والأراضي قد غضب علي. كم عاهدته؟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 فهو الكذب والعياذ بالله وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب يبتل الصادق نعم يبتل يخذل أبدا والله عقبات تعترض الصادقين كثيرة يتجاوزونها إذا علموا ما الثمن المترتب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 والمستغفرين بالأسحار اللهم اجعلنا منهم ومعهم اللهم أدخلنا مدخل صد وأخرجنا مخرج صد واجعل لنا من لدنك سلطان النصير اللهم اجعلنا ممن يقولون الحق ولا يخافون في لو متلاء حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسق والعصيان اجعلنا يا ربنا من الراشدين احشرنا في زمرة الصادقين المخلصين المنيبين يا رب العالمين آمنا في أوطاننا أصلح إمتنا أولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر قنب المذنبين واقبل توب التائبين وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين تتوب عن الذنوب إذا مرضت وترجع للمعاصي إذا بريتا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 وقفتا نجات أهل الصدق وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر الثقبة أول شارع مكة هاتف رقم 03-895 4697 فاكس رقم 03 ثمانية تسعة خمسة اثنين أربعة تسعة ستة صندوق بريد اثنين صفر خمسة تسعة سبعة الرمز البريدي ثلاثة واحد تسعة خمسة اثنين كشف البلاء اذا بنيت أما تخشى بان تأتي المنايا الهندسة الصوتية والاخراج الفني المهندس احمد سامي أما تخشى الديانا يوما إذا بالحشر أعواما وقفت. أنشودة المقدمة الحان وأداء المهندس أحمد سامي هذا الشريط قد حوى دررا بسمع الأذن ملحوظة لذلك قلت تنبيها حقوق الطبع محفوظة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 وتعيش الحدث للطلب والاستفسار, للطلب والاستفسار زورونا على موقعنا لتستمتعوا بروعة لوحاتنا www.adv-win.com هذا الإصدار برعاية موقع قافلة الداعيات قافلة الداعيات قافلة الداعيات ال... في أيام, عالي. أيام عالي. في ركاب القافلة الشمس قافلة الداعيات بدأت بفكرة انطلقت بثقة وسارت بتوفيق الله ندعوك أخت الكريمة لزيارة موقع قافلة الداعيات دبليو دبليو الذي حرصنا أن تتضح فيه شخصية الفتاة المسلمة بعفافها.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 في ركاب القافلة اياما في ركاب القافلة الراعي الالكتروني مجمع التسجيلات على الانترنت نافذة فيذة الى عالم الشريط الإسلامي <تصفيق> www .m -o برنامج ولي. ولي برنامج ولي لحماية الأسرة من مخاطر الإنترنت. ولي. برنامج وليف أول برنامج عربي في العالم يحقق الحماية من مخاطر الإنترنت وليف. وليف لمن يخشى على أسرته من الانزلاق في براسن الصور والأفلام الفاضحة والاتصالات المشبوهة وليف, وليف. يمنع عنك خطر الصور والأفلام وبرامج المحادثة وليف, وليف. يمكنك من تحديد المواقع التي يزورها أبنائك وزوجتك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 خمسة خمسة ستة ثمانية ثمانية خمسة ثلاثة سبعة ثلاثة تم بنجاح الآن في جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. وانظر في محاكمنا اليوم قد امتلأت بالشكاوى والقضايا حتى بين الأقارب حتى بين الإخوة وبني العمومة من أمام المحكمة الشرعية تنقل لكم تسجيلات الهجرة بعض صور لقضايا الناس السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا أخي سؤال بسيط أنا أشوفكم متجمعين هنا وودي أسألك أنت بالذات لماذا جئت يعني إلى المحكمة ما هي قضيتك يعني لو تحدثنا عن هذا الأمر لازم. باختصار أنا اشتريت سيارة باسمي لقريب لي لأن عمله ما ما يسمح بشراء سيارة دفع القسط الأول والقسط.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 أنا لا أجد تعليق حقيقة إلا أن أقول ضاعت الأمانة. يا إخوان, يا إخوان، فقدنا الأمانة، فقدنا الثقة فيما بيننا البين. الأمانة يا إخوان، الأمانة يا إخوان خلق داخلي يدفع الإنسان لأداء الواجب وعدم التفريط به. وعدم وش أقول لكم يا إخوان؟ جاني صاحبي يشتكي الحال ويقول تكفى سلفني حالتي صعبة ورايا ديون ورايا عيان. قلت له أبشر كم المبلغ اللي تبيه؟ قال لي مبلغ. بصراحة إن المبلغ كان كبير علي لكن أمام حالته الصعبة قلت له أبشر كم يبغالك وقت اللي ينتسدت قال لي ستة أشهر قلت له أخذ لك تسعة أشهر والحين راح سنتين وأنا دور للرجال يمين يسار ولا حس ولا خبر ما أشوف الأخبار تعال. تعال. تعال اذهب إلي كل الظروف ما تسمع لماذا نهرب من بعضنا البعض لماذا نخون بعضنا البعض أصبحنا لا نثق فيما بيننا البيت حتى القريب لا, لا يثق في قريبة أين هي أخلاق المسلمين الذي نعاني منها اليوم حقيقة افتقادنا لأخلاق المسلمين حقيقة في تعاملاتنا أمانة. في بيعنا وشراءنا في أخذنا وعطائنا أمانة. خلق عظيم <تصفيق> لو تخلق به المجتمع لساد الأمن والأمان وعمة الثقة بين أفراد المجتمع <تصفيق> إنه خلق الأمان هل كفانا من فقط منها الجبال والسماوات الثقال وابن آدم لا يزال جاهلا رغم المكانه جاهلا رغم وضع في شركة أعطوه سيارة يقودها لقضاء لقضائي, <تصفيق> لقضائي حوائج الشركة رأيت بأم عيني من يسيء استخدام تلك الأمانة يوم طيّانا الأمان الأموال أمان الأمس أمان أعظم الأمانات هذا الدين الإنسان لما لم تعود للحقهم كلنا صرنا إما في دروب للخير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 حين قصرت الأنامل لم تعود للعز خانة كذلك أمانة الأسرار الزوجية أمانة. البيوت أسرار أمانة. فأحفظ الأمانة يوم الأمان. متى, تقوم يوم الأمان. متى تقوم الساعة متى تقوم الساعة إذا ضيعت الأمانة يعيد الحق لم الثمين يتبيل الأذ الأبين رفعا صوت الأمان. الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم, تقدم خطبة لفضيلة الشيخ خالد الراشد, خالد الراشد بعنوان, بعنوان, بعنوان يوم ضيعنا الأمان والآن مع فضيلة الشيخ الحمد لله. الآن في جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والله أعرف تمام المعرفة وأعرف قصة هذه المكادمة السلام عليكم كيف الحال أنا طلعت من الدوام بدري اليوم تبعوا شيء أجيب معايا طيب إيوه إن شاء الله نص ساعة ونعندكم إن شاء الله فمرت الساعات ولم يظهر له أثر قبيل المغرب بقليل اتصل متصلون, اتصل متصلون. اتصل متصلون. اتصل متصلون. يقول لهم السلام عليكم بيت أبو عبد الله أحسن الله عزاكم في أبو عبد الله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 أما طول الأمل فينس الآخرة. أما طول الأمل فينس فينس فينس طول الأمل. فهو المرض العظال الذي أعيا الأولين وأعيا الآخرين. ولا لا علاج له إلا الإمام بالله وباليوم الآخر. طول الأمل. تخبز فاطمة خبيزا مقطة من المرأة. فتأتي إلى أبيها بكسرة خبز. فيأكلها ويقول الله يا فاطمة. أيام ثلاثة. لم يدخل في بطن أبيك. طعام صلى الله عليه وسلم. هكذا عاش من يريد ما عند الله تبارك وتعالى. فلماذا بدلنا من بعده أفيقوا أفيقوا أفيقوا أفيقو أفيقو أفيقو يا رقود إن يا رقود الأمر خطير لكنها الغفلة وطول, وطول الأمل أبناء أمل. الدنيا أنا لسه شاب. والعمر قدامي طويل كذب بكرة بخلي بكرة بالتزم كذب لا يسرع الشباب بس ليموتوا كذب كذب أكثر من يموتهم الشباب إن شاء الله بعد ما خلص المشروع هذا السفرة هذه الأخيرة اللي عندي أنت ضمن بالصف الأول وصلاة الفجر عين من الله خير ويلا حسن خير. ولا يزعل المسكين يمني نفسه ويسوق ويؤخر حتى يأتيه الموت على حين غره ضرهم يأكل ويتمتع ويُلهِم الأمل فسوف يعلمون طول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 خالد الراشد بعنوان طول الأمل والآن مع قصيدة الشيخ. إن الحمد لله. وحيد. الآن في جميع التسجيلات الإسلامية. <تصفيق> الخادعة لقد أقبلت عين الدنيا الخاضعة. في هذا الزمان أقبالا ليس له نظير وليس له نظير إنها أحبتي تتفنن في إغواء الناس وتتزين بصور عديدة بتوجيهات شيطانية مريدة والمحصلة وياع للوقات وتفريط في الصلوات وانتهاك للحرمات وعقوق للآباء والأمهات عجبا لنا فتري ما يري عدا يشكو من جديد من لشكوه الوريد ويحق قلبي ما دهى نأكل ألد الطعام وألد الشراب من أنعم منك يا يحيى خرج يحيى نبي الله الذي كان يدعو والذي كان حكيما نبيا صالحا ثقيا كيف كان حاله أيها الأحبة حبب إليه الخلاء يخرج إلى يا البراري يشرب من ماء إلى أنهار ويأكل من الجراد ثم يقول من أنعم, من أنعم من منك أنعم يا يحيى يا فانبرى صوت حزين ولا أنا بالذنب سجين فكا يقارن الرسول عليه الصلاة والسلام بين الدنيا والآخرة لماذا حتى نتقاتل على الدنيا حتى نخوت الصلوات لأجل المال ولأجل الفاز ولأجل حظ حظم الدنيا حتى نقطع الأرحام عقل الأباء والأمهات لعقد هذه القطارنا حتى نعلم أن هذه الدنيا فانية وأنها دار ممر وليس دار مقر وأننا سوف يأتين يوم عظيم يوم تشيب فيه رؤوس المردان السعيد فيه السعيد فيه السعيد فيه من فاز بالجنة ويحسح على النار عاد يشكو من جديد من لشكواه الوريد ويحق قلبي ما الدنيا امرأة يأتيها الإنسان بالحرام أو لها بالحرام الدنيا مال لتعطاه الإنسان بالحرام ربا رشوة رش سرقة الدنيا غاني إقلام رشوة سلات ماجدة هذه كل الدنيا يا للبرايا يعليما بالخفايا بالخفايا بالخفايا يا تعرف على الدنيا ما فيها العجب نحن ضمن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى نعيش على هذه الأرض لكننا نعيش بدون تفكر ولا تدبر لو أننا تفكرنا وتدبرنا حقيقة هذه الدنيا وما فيها من العجب وما فيها من الحفظ الرباني وما فيها من الغرائب لتلذذنا بالإيمان ولتلذذنا بحبة الرحمن ولا فزعنا إلى الصلوات مع الأذان ولكننا نمشي هكذا أحيانا أيها الإخوة بالله لا نتفكر ولا نتدبر اغفر اللهم ما ذنبي وأدِم عفوك ربي اغفر ما ذنبي عفوك ربي يا رحمن قلبي الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم الخادع محاضرة للشيخ خالد بن ثامر سبيري الحمد لله الذي خلق السماوات الآن في جميع التسجيلات الإسلامية يوم الأيام يوم الأيام أحد الناس أراد أن يتزوج <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم عليكم السلام برحة الله وبركاته بساك يا رب الخير يا بوسيف بسك بالنور السرور كيف الحال حياك الله محبب البركة سمعني أنك تزوجت <تصفيق> يا رب لك الحمد الحمد لله الله يبارك لك إن شاء الله عقبالكم عقبال بس اسمع تربو وصيك سمحرين فيهم لفوا دوران بوصيك انك تكون جازم وحازم معهم ما عليك خذ رجالي ومشبب ما عليك لا توصيك في لبح البس <تصفيق> أبت أذبح البس لا توصي حريصي بمشبب كيف والله يا بوسير وفي يوم الدخلة سمع أم الزوجة تقول اسمعين يا ابنيتي ارتبت قبل مرتبت ايش معنا الكلام هذا؟ يعني سيطر عليه قبل ما يسيطر عليك. طيب قالت لها يا أمي. وإيش لون عليه؟ تونا ون يوم. قالت. هذا هو الصح من أول يوم. اقتل عرق وسيحي دمه. قالت لها طيب كيف؟ طيب كيف؟ قالتها ببساطة. حطي كاس الماي على السرير خليه على السرير من أول ما يدخل قيّل سمحت أبني كاس الماي أول أمر يمتثله بيدخل في الدور وانتي الآن ركبتي وخلاص. وصرتي الحين انت المسيطرة زين فاهم حبيبتي الرجل يعني من حظ ان هذا الكلام فلما دخل الغرفة واذا, واذا بالمشهد كما هو كأس موضوع على التسريح والزوجة اللطيفة المغرر بها المسكينة جالسة على السرير فقالت له لو سمحت اكوي الكأس الماي فما كان هناك الا كف <تصفيق> صرخت البنت جت الأم سلامات سلامات وش اللي صاير وش اللي صاير قال أبدا أبدا بنت استغى تركب لكنها طاحت <تصفيق> انها طاحت <طاقة. تصفيق> تداول الحب لي ليه لازم واحد في العلاقة يصير واحد كسبان ليه ما نكون نحن كلنا كسبانين في العلاقة تداول, تداول الحب أنت تربح وأنا أخسر فأكون حمال أسين تداول الحب أنت تخسر وأنا أخسر فتكون العلاقة علي وعلى أعداء الحب الحقيقي أتكلم معك يا أختي أنت انتبهي طلعين الملف انتبهي طلعين الملف وانت كذلك <تصفيق> الحب الحقيقي لماذا نحن حينما تحدث أي شرارة بسيطة نبدأ ننكث, نبدأ ننكث الماضي, الماضي ونرجع, ونرجع إلى أنا سويت لك وحطيت لك وعملت لك وانا جرت لك وانا وانا وانا وانا وانا وانا هذا ونا هو اسلوب سرعون فلا نكون فراعلة في بيوتنا ريحنا تلقى بقى ما سطر اقرى ما سطر والراعي ما واسع، والله ما أسمع من الهاتف الاستشاري ما يشيف له الولدان من علاقات باهتة وعلاقات منهارة لماذا؟ لأن الحب لم تداول بل حينما اختطفوا الحب ووضعوه لنا بقالب آخر اعتقدنا.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 تداول تداول الحب <تصفيق> لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن صالح المطوع الاستشاري النفسي والتربوي